Oh. Um. الله. لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولا عنتم ولا الله خبب إليكم الإمامة وزينه في قلوبكم لعل السُّور لا إله إلا الله عبد إليكم الإمامة وزينه في قلوبكم وزين في قلوبكم إليكم الكفر وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولا والله عزيز حكيم، ويُصَابَ ثانٍ من المؤمنين قد تفلو فأصلِعوا بينهما، ويُصَابَ ثانٍ من المؤمنين قد تفلو فأصلِعوا بينهما. فإبغت إحداهما عن الأخرى فقاتل التي تبغي فإبغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي فقاتل التي تبغي حتى تسي إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَاتَّبِعُوا الَّذِينَ كَرِهَ اللَّهُ عِصَابَتَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَنفَسُوا أَسْفَاحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى <تصفيق> عَنِ إخوة فأصلحوا بين أغريكم واتقوا الله واتقوا الله لعلكم توحمون واتقوا الله لعلكم توحمون يا أيها الذين قوم من قوم عسى أن يكونوا يا أيها الذين آمنوا لا يزخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نتاء من نتاء عسى أن يكون خيرا منهم ولا نتاء ولا تنمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب ولا تنمذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس لكم الفتوق بعد الإيمان الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب فأولئك هم الضالون، ومن لم يتوب فأولئك هم الضالون، يا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إن بعض الظن ولا تجسسو ولا يغضب عبوك الدعاء ولا تجسسو ولا يغضب عبوك الدعاء أحب أخذكم أن يأكل لحم فيه ميتا فكرتم أن يحب أحدكم أن يأتوا رحمة في من تنفرلتمون واتقوا الله واتقوا الله إن الله سواب رحيم إن الله خلقناكم من زكر وأنسى يا أيها الناس إلا خلقناكم من زكر وأنسى وأنسى وجعلناكم ثعوبا وقبا من دعارة، وأولئك وجعلناه سروبا وغبا إلى دعارة. إن أسر منكم عن ذا الله أسركم. إن أسر لكم الله أسركم. إن الله عليم أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم قل لم تؤمنوا ولكن أسلمنا ولما وما رسوله لا يبيتكم اغمالكم شيئا ويوم يقوم الوعا رسوله لا يبيتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم تتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم والله بكل شيء عليم يؤمنون عليك أن أسلم يؤمنون عليك أن أسلم قل لا تمنوا علي إسلامك قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان ان الله يعلم غيب السماوات والارض ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بطير بما تعملون والله بطير بما تعملون